هل ترانا نلتقي أم أنها كانت اللقية على أرض السراب ثم ولت وتلاشى ظلها واستحالت ذكريات للعذاب هكذا يسأل قلبي كلما طالت الأيام من بعد الغياب